التسجيل الخامس والعشرون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف العلوم المتصلة باء المنقول بالتواتر تاء علوم القرآن ث كلام الله